hezbe üsboğu iye yıqrao fi tariq el shaqiye. Amdulillahi min al-shaytan ar-rajim min al-jinnati wa an-nasijma'in. Sımiillahi al-Raḥmān al يا من لا يعلم ذاته الا هو. يا من لا يعلم صفاته الا هو صل على من لا يسلك سلكه الا هو وعلى من يسلك مسلكه الا هو الله انه لا اله الا هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهْدِنَا الصراط المستقيم، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيضون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يوده حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن في صام والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في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 ربنا ولا تحمل علينا سرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفنا وفلنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين ربنا لا تزيق قلوبنا بعد ذهديتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين, والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعذ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تورج الليل في النهار وتورج النهار في الليل وتخرج الحني من الميت وتخرج الميت من الحي وترغ من تشاء بغير حساب يا فتاح يا رزاق يا الله يا رزاق يا من تشاء بغير حساب اقض عن دينا واغنني من الفقر وارزقنا بغير حساب يا فتاح يا رزاق يا الله يا رزاق من تشاء بغير حساب اقض عن الدين واغنني من الفقر ورزقنا بغير حساب ثم أنزل عليكم من بعد الغم يمنة أعاسا يغشى طائفة منكم طائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهنية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون فيه أنفسهم ما لا يبدون لك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 İnna Allaha huwa al-Razak Allahumma rızık bize, bıgir hesab. Allahumma ya Allah, ya Huu, ahd, ya waheed, ya hayu, ya qiyom, ya dal gelal ve ikram. Allahumma salli Allahu Muhammadin abdika ve nabiika ve rasulika nabi el-ummiy ve ala alihi ve sahbihi ve sallim. Allahım salli ala Muhammedin fil evvelin. Ve salli ala Muhammedin fil ahirin. Ve salli ala Muhammedin fil meleyle. Alâ ilâ yawmiddin. Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ Muhammedin. Kema salleyte alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim. İnneke amîlum meciid. Allahümme bârik Muhammedin ve alâ Muhammedin. Kema bâvette alâ ve İnneka hamidun majid. Allahumma terham ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kma terhamt ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneka hamidun majid. Allahumma tahtan ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kma tahtan ala İbrahim. وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على أحمد وصل على الحميد وصل على المحمود وصل على الحميد وصل على القاسم وصلي على العاقب كما صليت على ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يدريس و عليه السلام Allahım, أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك وعادك مستضاة وعمد بك من شر ما صنع أقرب لك بنيمتك علي يواب بدمني فغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا Allahım, la tektun nabiyabika, ve la teulik nabimethuladika. Allahım, e inan, səluk alaf ve alaafiyet fi dini ve dünyah ve alaakhirah. Allahım, e inn faafu anna. Allahım, algimna min algik ve fahimna engk ve qalidna bi sunsam inaslik. Allahım, fahimna sırrarak ve albısna manabis وغمسنا في رموز طائف وأقظ علينا من عوار في المعارف. الله مرزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد بحمرة محمد صلى الله عليه وسلم. وببحمرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ve Umar al-Farouqi rızı Allahu an ve Uthman bin Nuhrin rızı Allahu an ve Ali al-Murtaza rızı Allahu teala an ve Fatimah al-Zahra rızı ve Hasan al ve Hüseyin Şehidi وبهرمة جميع بياك والمرسلين وأوليائك الطاهرين وبهرمة أولاد الأشراف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا خفي الألطاف يا خفي الألطاف يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف نجنا مما نخاف نجنا مما نخاف بل مما لا نخاف في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحم الراهمين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعفي وتهد بها الفتي عني وتصلع بها ديني فتح. فاض بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلقني بها رشدي وتعصني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرض كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسلك الفوز عند القطاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأي وقصر عملي va iftakartu ila rahmetika, fasaluk ya qawiy al-hajat ve al-umur, veya şafi al-sulur, kma tujiru min al-buhur, an tujirani min abab al-sayir ve min dabe al-thubur qubur Allah نيتي وأمنيتي من خير بعدته أحد من عبادك أو خيرا أنت موضي أحد من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادينا مهدينا غير طالين ولا مطلين حربا لعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعدابتك من خلك الله ما هذا الدعاء ولك الجابة وهذا الجهد عليك تكلم إن لله وإنا إليه راجعون ولا حبل ولا قومة إلا بالله فالحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركاع سجود والموفين بالوهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغش التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي القدرة والكرم. سبحان الذي أصى كل شيء بعلمه. اللهم جعله نورا وفي قلبي نورا وفي قبري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي عظامي نورا ومن بينها. يدي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن قدامي نورا اللهم زدني نورا واعطني نورا واجعلني نورا بحرمة حسن البصري وداود الطائي ومعروف الكرخي وسر السقاتي ve Abu Hashim al Kufi ve Habib اللهم Ajami ve Junaid al Baghdadi. Allahım, suluknâ bî masâlikîm اللهم navelnâ bî amarîm ve ve ahina bi ahya'ihim ya Rabbel alemin Ve ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in Velhamdülillahi Rabbil alemin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Mu'min ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musabbir ya Ghaffar ya Qahhar ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabil ya Basit ya Hafihum Allahumma salli ala Muhammadin abdike wa rasulike kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim فبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عمين مجيد وصل على الخاتم وصل على الماهي وصل على الداعي وصل على السراجي وصل على المنير وصل على الحاشري وصل على المبشري وصل على البشري وصلي على النذير وصلي على المنذير وصلي على المبسلي وصلي على النبي وصلي على المهدي اصلي على المبتدي وصلي على الخليل وصلي على الحبيب وصلي على الطبيب وصلي على المصطفى وصلي على طه وصلي على ياسين Kema sallit ala İdrisel Ve ala Nuhim ve عليهم السلام Aleyhimusselam Allahümme Yasa'lüke minel hayri kullihi Ve acilihi ve acilihi Ma alimtü minhü Ve ma'lem a'lem Ve a'udu bike minelşerri kullihi Acilihi ve acilihi Ma alimtü minhü Ve ma'lem a'lem Ve asalüke aljanneta Ve ma'akarrabe من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك من الخير ما سألك منه محمد عبدك ورسولك وأستعيدك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد عليه السلام Vahsaluk ma qaytali min amr, antej ala gaibetahu rüştan birahmete, yar Rhaman Rrahimin. Yahu yahqiyum birahmete, ztgifu, la tekmini la nefsii, tarfet ayni, asli hşanihi kulla. Allahım eyni yahsaluk bimuhmmedin Nabi'k, sallallahu aleyhi ve sallam, ve İbrahim Khalil lik, ve Musa kelimi ve Naci aleyhisselam ve Isa kelimet ki ve ruh ki aleyhisselam ve bir kelami Musa aleyhisselam ve İncil-i İsa aleyhisselam ve Zebur-i Davud aleyhisselam ve kuran Muhammedin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve kulle vahyin ruhaytehu ev qada'in قال عيته أوسائل أوطيته أوغني أفقرته أوفقير أوغنته أوطالب ذيته وهسلك باسمك الذي ثبت به أرزاق العباد وهسلك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت وهسلك باسمك الذي وضعته على السماوات فاستقلت وهسلك باسمك الذي وضعته على الجبال فأرست فأسألك باسمك الذي به استقل أرشك وأسألك باسمك الطهير الطاهر الأحد الصمد الوطر المنزل في كتابك من لدنك من النور المبين وأسألك باسمك الذي وضعته للنهار فاستنار وعلى الليل فأظلما بعظمتك وكبريائك وبنوروجك أن ترزقني القرآن والعلم وتخلطه بلحمي وثمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين بحرمة علي رضي الله عنه وحزرة إمام حسن radıyallahu anh ve Havveti İmami Hüseyin radıyallahu ve Zeynul Abidin radıyallahu ve Muhammed al-Baqiri radıyallahu ve Cafer al-Sadiqi radıyallahu ve Musa al-Kazini radıyallahu ve Ali ibn Musa al-Rıda radıyallahu ve Muhammed al Raziyyullah anhu ve Ali al-Hadi Raziyyullah an ve Hasan al-Askeri Raziyyullah anhu ve Imam al-Mahdi Rıvanullahi عليهم ecma'in Allah majeğnâ min atbâghim ve sulk-nâ bî masâl-kihim. Allah majeđ saddid bi şerîyetihim, maseddett bî tariqetihim, majeđ يهرمتي جعفر الصادق وأويس القرني وحسن البصري ومالك بن الديناري ومحمد الواسع وحبيب العجمي وأبو خادم المدني وعتبة بن عولامي ورابعة العذبية وفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم ve bishri l ve sallallahu ala seyyidina muhammadin ve alihi ve sahbihi rabbil alameen ya allahu ya rafi'u ya mu'izzu ya mudilu ya sami'u ya basiru ya hakamu ya adulu ya latifu ya khabiru ya halimu ya azimu ya ghafur ya şakur ya aliyu ya kabiru ya hafidu ya muqidu ya asibu ya jalilu ya kerimu ya raqibu ya Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala İbrahim wa ala, ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ala Muhammadi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim salli ala mustafa salli ala murtaza salli ala al-Muhtar, salli ala al وصلي على القائم وصلي على الحافظ وصلي على الشاهدي وصلي على الشهيدي وصلي على العالم وصلي على الحكيم وصلي على البرهان وصلي على الحجة وصلي على البيان وصلي على المطيع وصلي على المذكور وصلي على الواعظ وصلي على الصاحب وصلي على الناطق وصلي على الصادق صل على المصدق كما صليت على ياقوب وعلى يحيى وعلى إلياس وعلى الحاطري عليه السلام صلاة دائمة بدفام يا رب اللهم ارزقني حلالا تعاقبني بما رزقتني فاستعملني به صالحا تقبله مني أسألك العفة والعافية وحسن يقيني والمعافاة في الدنيا والآخرة يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرات هب لي ما لا يضرك وعاط ما لا ينقصك أفرغ لينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفني مسلما ولا بالصالحين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 ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتنا في الدنيا عسنة وفي الآخرة عسنة وقن عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربناتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخسنا يوم القيامة إنك لا تغلف المياد ربنا لا تواخذنا إن سينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما عملتهم على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به وافعنا ووفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي غفر لي ولوالدي وارحمهما كما رب ياني صغيرا ووفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمستمات الأحياء والأموات ربي غفر ورحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم وأنت خير الرحمن وخير الغافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة جبرايل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وميكايل عليه السلام وعزرا إلى عليه السلام والملائكة البدريين عليه السلام وبحرمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه وعثمان بن نوره رضي الله عنه وعلي المتضا. Kerremallahu veceh radıyallahu anhu ve İyasi bin İl-Bükeyri radıyallahu anhu ve Bilal ibn-i Riyabahin radıyallahu anhu ve Hamzat ebni Abdülmuttalibi radıyallahu anhu ve Halib ibn-i Beltate radıyallahu anhu ve Abi Hüzeyfet ebni Utbete radıyallahu anhu ve Harith ebni il-Rabii radıyallahu anhu ve Habibi ibn-i Adiyyi radıyallahu anhu وخيسي ابنه خزافة رضي الله عنه ورفاعة ابنه رافيع الأنصاري رضي الله عنه ورفاعة ابنه عبد المولى رضي الله عنه والزبير ابن العوام رضي الله عنه وزيد ابن سهل رضي الله عنه وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنه وسعيد ابن مالك الزهري رضي الله عنه وسعيد ابن خولة Kureyşi'yi radıyallahu anh ve Sa'id ibn Razeydin radıyallahu anh ve Sahli ibn Hunayfin al-Ensari radıyallahu anh ve Duhayrin ibn Rafi'i al-Ensari radıyallahu anh ve Ahihi الله. ve Uthman radıyallahu anh ve Abdillahi ibn al-Güzeliyyi radıyallahu anh ve Utbata ibn Mes'udin radıyallahu وعبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه وعبيدة بن الحارث القريشي رضي الله عنه وعبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه وعمر بن عوف رضي الله عنه وخليف بن, بن عامر بن لؤي Razi Allahu an. Ve Übtebni Âmir Al Ansari Razi Allahu Ve Âmiri bni Ribiyat Al Anzi Razi Ve Âcim bni Thabet Al Ansari Razi Allahu Ve Uveyi bni Sâgede Al Ansari Razi Allahu Ve Ütbân bni Malik Al Ansari Razi Ve ve kudametı bini numan el Ansari rızı ve mağda bini amrı bini el Jamou'i rızı ve muavvi bini afra ve aşıhi awwun ve Malik bini Rabi'at ve Murarat bini Rabi'el Ansari rızı allahu ve Maal bini Adi el va muctahi bini, thawtah bini, ıbbad al-muttalib bini, abd manafin ve mukbad bini, amr al-kendi ve hilal bini, meyde al-ancari, Allahumma qasim lana min khushetika ma ta'ul bihi, bienana ve bien ma'asiyetika. Allahumma qasim lana min khushetika ma ta'ul bihi, bienana ve bien ma'asiyetika ve min ta'atika ma tu'dhulnana bihi, ila cennetika ve min al-yakin ma bihi alina masaih al-dunya. Allahumma mla ve وأسكن نفوسنا من عظمتك وذلل جوارحنا لخدمتك وأجعل لك مما سواك وجعلنا أخشى مما سواك وبحرمة ذنون المصري وبا يزيد البستامي وعبد الله بن المبارك وسفيان بن الثوري وشقي البخلي وأبو حنيفة الكوفي والإمام المالكي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وداود حارف محاسبي وسليمان الداراني ومحمد سماك ومحمد بن أسلم وأحمد حرب وحاتم الأصمي وعبد الله تسترى Allah meydana bi daraiqim ve ayedana bi aqaiqim ve ﷺ Allah ve seyidimiz Muhammed mualehi e ya Allah, ya Vaziyu, ya Hakimu, ya Vedudu, ya Majidu, ya Bağythu, ya Şehidu, ya Hak, ya Vakilu, ya Qawi, ya Metinu, ya Vali, ya Hamidu, ya Muciya, Mubdiu, ya Muaydu, ya Muhiya, Mimitu, ya Hayu, ya Qayyum, ya ya ya ya Adu, ya ya Allahumma وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميل مجيد اللهم صل على محمد نبيك ونبيك ورسولك النبي الأمي رسول الأميين المقام المحمود يوم الدين وصلي على المظفر وصلي على المكي وصلي على المدني وصلي على الاطباه وصل على القريشي وصلي على العربي وصلي على الهاشمي وصلي على العزيز وصلي على الحريسي وصل على الرؤفي وصلي على, على الرحيم وصلي على الجوادي ve salli ala ghanihi ve salli ala l-Fattahi ve salli ala l-Munihi ve salli ala kema salliyte ala Şuaibin ve ala Zekeriya ve ala Şa'ya aleyhi mufselam. Allahümme inni yaudu bika minal ve ve إلى رذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم من أعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع ومن طمع في طبع ومن طمع في غير مطمع ومن طمع حين لا طامع اللهم من أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع نفس ال لا تشبع ومن الجوع فإنه بإس غاجع ومن البط النة فإنها بئسة بطانتي ومن الكسلِ والبخُلِ والجبني ومن الحرم ومن أن أور إلى رد للعمر ومن فِدنت التجارال وعذااب القبر ومن فتنة مُخْبِتَةً مُنِيبَةً فِي سَبِيلِكَ اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عَزَّائِمَا مَغْفِرَتِكَ وَمُجِيبَاتِ رَحْمَتِكَ وَمُنْجِيَاتِ أَمْرِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍ وَالْفَرْزِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ Allahım ayniye gönüb, kendi rıdaha ve gönüb kendi alhami ve algami ve algaraki ve algarmi ve gönüb kendi an an ömürdeki sabirlik medbiren ve gönüb kendi an an ömürdeki taleb dünyaya. Allahım ayniye gönüb kendi şerri meâlem tova meşerri meâlem meâlem. Allahım ayniye gönüb kendi rıdaha ve ve algami ve algaraki وعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا وعوذ بك من أن أموت في طلب الدنيا اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم اللهم جنبني من كرات الأخلاق والأعمال والأدوان والأهواء اللهم ان يعوذ بك من شر البلاء ودرك الشقاي وسوء القطاء وشماتة العداء اللهم ان يعوذ بك من الكفر والدين والفقر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة التجار اللهم إني أعوذك من شر سمعي وبصري وشر لساني وقلبي وشر منيتي اللهم إني أعوذك من جار السوء في دار المقامة فإن حجار البادية يتحول اللهم إني أعوذ بك من السوءة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصم والبكم والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام Allahümme inni yaudüke min zevali ni'metike ve min tahavvüli ve min نقمتك ومن جانعي سخضك اللهم أني يعود بك من عذاب النار ومن فتنة النار وعذاب القبر ومن فتنة القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح دجال وأعود بك من المغرم والمأثام اللهم من يعود بك من بطن لا يشبع وقلب لا يخشع وصلاة لا تنفع ودعوة لا تستجاب وأعوذ بك من شر العمر وفتنة الصدر اللهم إني بك من غلبة الدين وغلبة العدو وغلبة الأعداء اللهم أرزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك وأجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد Allahümme inâne se'alüke entü salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyt alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim fil âlemîn. İnneke hamîdun mecîd. Allahümme ce'alnâ minel müstesnemîn eyleyke ve minel daimîne beyne yedeyke ve ahricînâ minel tedbiri ma'ake ve aleyke ve اللهم إنك كنت لنا من قبل أن نكون لأنفسنا وكلنا بعد وجودنا كما كنت قبل وجودنا وألبسنا ملابس لطفك وأطبل علينا بعطفك وأخرج ظلمات التدبير من قلوبنا وأشرق نور التفويض في أسرارنا وأشهد حسن اختيارك لنا حتى يكون ما تقضيه فينا وتختاره لنا أحب لينا من مختارنا لأنفسنا اللهم لا تشغلنا بما ومن تلنا عما مرتنا اللهم إنك دعوتنا إلى انقياط إليك والتوامي بين يديك وَإِنَّا عَن دَانِكَاجِزُونَ إِلَّا أَن تُقَدِّرَنَا وَتُعَفَّأَ إِلَّا أَن تُقَوِّيَنَا اللَّهُمَّ ادْخِلْنَا رِيَاضَ الْجَنَّةِ وَالتَّفْضِيلِ وَجَنَّاتِ التَّسْلِيمِ وَتَعِيمَنَا بِهَا مَا فِيهَا مَجْعَلَ أَسْرَارِنَا مَعَكَ لَا مَعَ نَعِيمِهَا وَلَذَّتِهَا وَبِكَلَا زِينَتِهَا اللهم إنك قد دبرت كل شيء قبل كل شيء وقد علمنا أنه لن يكون إلا ما تريد وليس هذا العلم نافعا إلا أن تريده فزدنا بخيرك وشانا بفضلك وقصدنا بعنايتك وكسنا من ملابس أهل ولايتك وأدخلنا في وجود حمايتك innaka ala kulli shay'in qadir allahumma innaka qad qasamta lana qismatan anta muṣiluhā lana fa-waṣṣilhā bi bil hanā wa-s-salāmati 'ani l-'anā muṣānīnā fīhā min al-ḥujubati maḥfūfīn bi-ammār al-buṣlatī tuḍīfuhā ve la nuzifu niyahet min alamin Allahu min rizqab biyadika rizqat dünya ve rizq al aakhirah fırzqna minhumaa ma alim tel mesclehat elna ve laa udabil jadha alayna Allahu majalna min al muhtarinaka laa min al muhtarin alayika min اللهم إنا إليك محتاجون فاعطنا وعن الطاعة عاجزون فقدرنا وهب لنا قدرة على طاعتك وأعذنا عن صيتك وإستسلاما على ربوبيتك وصبرنا على كاميلاهيتك وعزم بالانتساب إليك ورحمة في قلوبنا بالتوكل عليك وجعلنا من دخل يا طين الرطار تسليم التسليم وجنا من فمار المعارف دائمين على خدمتك محققين بمعارفك متبعين لرسولك وعرفين عنه آخدين منه وقائمين بالنّيابة عنه بحرمة معروف في الكرخي وسرّ وفتح فاتح الموصلي وأحمد حواري وأحمد خضروية وأبو تراب النجشي ويحيى بن معاب وشاه كجاع الكرماني ويوسف بن الحسين وأبو حفص الحداد وحمدون القصار ومنصور بن إماد وأحمد بن عاصم وعبد الله جيق وجنيد البغتات وعمرو بن العثمان المكي و سعيد الخراس و أبو حسين النوري و أبو عثمان الخير و محمد ربيمي و ابن عطا و أبو عبد الله ابن جلال بن داود الرقي و وابو ياقوب إسحاق حوري وسمنون المحيب ومحمد بن المرتعش وابو محمد بن الفضل وابل حسيني وابو حسين, حسين البوشخي وابو محمد بن الفضل وابل حسيني البوشخي ومحمد بن علي ترميزي وأبو بكر الربرق وابو بكر الراق وعبد الله بن منازل وعلي إصفيحاني وخير النساج وخير النساج وأبو الخير الاقطاع وأبو حمزة خراساني واحمد بن مسروق وعبد الله بن رودي وعبد الله بن مغربي وابو علي الجرجاني وابو بكر التابي وابو علي الجرجاني وأبو, وابو عبد الله ابن محمد ابن لحفيف وابو محمد حرير وحسين الحللاج قد تسل الله اسرارهم اللهم نوّر بيان وارح من تبعنا وتبعهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين يا الله يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا متقن يا عفو يا روف يا مالك يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مطي يا مانع يا غار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا صادق يا ستار ومن تقدست عن الأشباه ذاته يا من تنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته يا من دلت على وقتانيته آياته شهدت بروبيبيته آياته مصنوعاته واحد لا من قلة وموجود الله من علة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 Allahümme salli ala Muhammedin bi'adedi sevakini sab'il aradihine ve semaavat Allahümme salli Muhammedin bi'halqil Allahümme salli ala Muhammedin bi'adedi khalqil bidayati ve'l-nihayati ve'l-ma'dumati ve'l-mevcudati ila ebedil abad Allahümme salli ala Muhammedin من أول أزله وآخره وبقائه وسلم تسليماً كثيراً وصلي على المنيبي وصل على الحطيبي، وصل على النصيحي وصل على الرشيدي وصل على الطاهر وصل على المطحيري وصل على الإمامي وصل على الأمي وصل على المتوصدي وصل على السابق وصل على المقتصد، وصل على الأولي وصل على الآخري وصل على الظاهر وصل على الباطني وصل على الشافعي وصل على المشفعي وصل على الهادي وصل على المحللي وصلي على المحريمي وصلي على الامري وصلي على الناهي وصلي على الحاكمي وصلي على الحكيمي وصلي على القريبي وصلي على الشاكري وصلي على الشكور وصلي على الصبور وصلي على الرقيب صل على المزملي وصل على المتدفري وصل على المهجداب وصل على المعلّى وصل على المزكّاه وصل على المقتدى كما صليت على جميع الأنبياء والمسرين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين ورحمنا معهم برحمتك يا رحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إلهي لا تكننا إلى نفوسنا ولا إلى أهواء نفوسنا طرفت عين ولا أقل من ذلك كلنا وليا وناصرا وعونا معينا اللهم اجعلنا شاكرا ذاكرا لك اوواهم منيبا راهبا لك مطواعا لك مخبتا إليك اللهم تقبل توبتنا وغسل عوبتنا وصدر صدورنا واضي بالدخلا والدحلا بل أحثنتا ورانا من قلوبنا اللهم انا نعود بك من جده تجهة ومن حرق المأنوسة ومن غيرتي ومن الإلحاة والعناد ومن الأمور المعلكات اللهم ارزقنا حلاوة مناجاتك واسدق بنا طريق مرضاتك واقطع عنا ما يبعيدنا عن حضرتك ويسر لنا ما يسرته لأهل محبتك وغفر لنا برحمتك يا غفور يا رحمن اللهم إنا نسألك أن تلهمنا رشدنا وتحقق قصدنا فتوقظنا من غفلتنا تحشرنا من جميرة المتقين ولا تلحقنا بعبادك الصالحين إنك أكرم الأكرمين وارحم الراحمين بعرمة السيد المرسلين مطيعا يا دافع النقم يا حكيم يا أحكم يا رحيم يا أرحم خبأت نفوسنا في غزايم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها فقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قمة إلا بالله العلي العظيم أدافع بك اللهم ما أطيق وما لا أطيق إذا لا طاقة لمخلوق ما قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل إنك تعلم أني بالجهالة معروف وأنت بالعلم مرصوف وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك فواسع ذلك برحمتك كما وسعت بعلمك وفر ليك على كل شيء قدير يا الله يا مالك يا وهاب هب لنا من عماك ما علمت لنا في رضاك واكسنا كسفة تقينا بها من الفتن من جميعي أطاياك وقدسنا عن كل وصف يوجب نقصا منا استأثرت به في علمك عن من سواك يا الله يا عظيم يا علي يا كبير نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حق لا نشهد إلا إياك والطفنا لطفا علمت يصلح لمن ولاك واكسنا جلابيب العصمات في الأنفاس واللحظات وجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات وعلمنا من لدنك علما النصير به كاملين مكملين في المحيا والممات اللهم أنت الحميد الرب المجيد الفعال لما يريد لا نسألك دفع ما تريد ولكن نسألك التأييد بروح من عندك كما أيت أنبياك ورسلك وخاصتك أصطيقين إنك على كل شيء قدير إلهي ما عبدتك أدنى عبادتك يا معبود إلهي ما ذكرتك أدنى ذكيرك يا مذكور ما شكرتك أدنى شكرك يا مشكور يا ذاكر يا مذكور يا شاكر يا مشكور فانزع من قلبي محبته غيرك واحفظ جوارحي عن مخالفة أمرك وتالله لئن لم ترعني بعنايتك وتحفظني بقدرتك لأهلكني نفسي أعوذ برضاك من صغطك وموافاتك من عقوباتك وبك منك لا أصيثنان عليك أنت كما ثنيت على نفسك بل أنت أجل من أن يثنى عليك يا من به ومنه وإليه يعود كل شيء أسألك بحرمة النبي الهادي وبحرمة آية القرآن وكتبك المنزلة وإسمك الآظم يا من به ومنه إليه يعود كل شيء أسألك بحرمة النبي الهادي وبحرمة آيات القرآن وكتبك المنزلة وإسمك الأعظم قل هو الله رعَد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اكفني كل غفلة وشابة وما سيت في ما تقدم وما تأخر اكفني كل طالب يطلبني بالحق وبغير الحق في الدنيا والآخرة واكفني هم الرزق وخوف الخلق وأسألك سبيل الصدق وأبصرني بالحق وكفنا كل عذاب من فوقنا ومن تحت رجلنا أو يلبسنا شيئا ويذيق بعضنا أأس بعض وكفناس وما تعلق به علمك مما كان ويكون إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من جهة البلاء ومن سوء القواء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بالله ربي وربكم إن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب يا من بيده ملكوت كل شيء انصرني بالخوف منك والتوكل عليك حتى لا اخاف غيرك ولا أرجو غيرك ولا أعبد شيئا سواك اللهم سخر لنا هذا البحر وما فيه فمن فيه كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام سخرت الريعة والشياطين والجنة لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر وكل جبل وكل عديد وكل شيطان وسخر لنا نفوسنا وكل شيء يا من بيده كل شيء انصرني باليقين وعيدني بالروح الامين صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحساب وحده أسألك بالإسم الذي حفظ تابلياك الكرام أسألك بالإسم الذي حفظ تابلياك الكرام إنك أنت الملك العلام أن جعلني بالأسوة الحسنة التي كانت في إبراهيم عليه السلام وبالإسم الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنبار صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم الحقني بنسبه وعققني بحسبه وعرفني يا معرفة أسلم بها من موارد الجهل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوظا بنسرتك يا بل يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمعني دائي Kema semiğteni da Abdik Zekeriya ﷺ, oncurni bikelik, vayedni bikelik, vjma bini ve binek, vahul bini ve bine gaidik. Allahu Allahu Allah. Rabbına etina fidunyasınta ve filahrata sınta ve kina da bilna. Allahümme dıklina müdhane sıdkın ve ahricina muhreca sıdkın ve ceallana min ledünke sultanan nasira. Ya şafi ya kafi işfina bi şifaike, davina bidavaike, afina min belaike, ilahi itle'ni kila'as-sabid. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك يا من نطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل أن القوي ينجينا عن قارك يوم الخلل سلام قولا من رب الرحيم يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت أسألك أن تحي قلبي بنور معرفتك أبدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ve ajrnamn xzitni ve adab lahi re f Allahu ceyun hafizm ve huarhamu rahimin ya men jal al şeya hu aynuha jglnmim men hu aynuha y hürmeti taajlarifin ve uladhi ve meşayixi ve sultan ve ve سَائِرِ hürmete sahih وَبِحُرْمَةِ ve âmalın ve bir بِجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ Allahım مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ve jemalik بِرَحْمَتِكَ يَا ve alehi ve لِلَّهِ رَبِّ bırahmetk ve